لكل الناس في دايما حلم تحلم إيه وانا كان حلمي على قدي ونفسي أعيش ولما رمت عليك حملك شاركتني فيه إيديك في من الأول ما بتسيبنيش يلا يلا نكمل سفة مشيناها yalla, nézről szóval, ahol elhagyná, yalla, ő nem elhagyott, és mi nem elhagynánk, mi nem elhagynánk, és mi nem elhagynánk, és mi nem شكا شكا شكا شكا شكا وشوفوا رحنا فاضل على اخر السكة لسه اكتن خطوة دابت خطوة خطوة خطوة